فإن اغتر على أنهم استحقا إثما فآخران يطولان مقامهما من الذين استحقا عليهم الأوليان فيقسمانه اخواني الاولين تم قسمي لذا ايقسمنا بالله, بالله لشهادتنا احق من شاهدهما وما اعتدينا اننا اذا لن نضالين